لا تنو مني إن جرى يوما وبانا لا تنو مني إن جرى يوما وبانا لش كل الدمع ضع نما الهم فرانا نما الهم فرانا لا تنو مني جاء يوما وفانا لتدوم الدمى مني جاء يوما وفانا لسكون الدمى ضاق إنما الهم قانا إنما الهم قانا أيها العذارو ما لن انظروا هذه حمامة هذه يارا مزقتها عصبة ترجو فانانا أيها العدال مهلا انظروا هذه عمانة هذه يارا مزقتها عصبة ترجو فانانا بعدما كنا هباتا نحكم الغضار نقوم القباتنا ننعى الامجاد نسعى قطانا قطانا قطانا في علم يهوى خطانا في علم يهوى خطانا صار الضل فينا آفة تكسر بانا صار الضل يقين آفة تكسر بانا سجى تبل المجد سوانا سجى تبل المجد سوانا سجى تبل المجد سوانا و التمامني نجا يوم من وانا لا تلوم إنما الهم كان إنما الهم كان يا كيف ترضى المطاغوت دعنا نبدأ أخلاق ودين نكتب خطواتنا نمسح الآيات صفرًا في الوسطر من ثمان نحرق القرآن نحن كل هذين قد أتانا أي عارف بعد هذا أي خزين قد دانا أي قهار أي بواسن أي إد أي قمر؟ أي برس؟ أي إذجال علىنا القلب شانا للبكاء في القلب شانا لترم الدمى مني إن جاء يوما وبنى لترم الدمى مني إن جاء يوما وبنى ليس كل الدمى ضاق إنما الهم قانا إنما أيها العذار صبرا إن في القلب يقينا إن طول الليل يمضي إن للفجر أوانا أيها العذار صبرا إن في القلب يقينا إن طول الليل يمضي أن للفجر أوانا أيها العدل صبرا إن في القلب يقينا إن طول الليل يمضي أن للفجر أوانا أن للفجر أوانا أن للفجر أوانا